السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفا السلام عليكم وديني المصطفى بس يما النبي المشتبى والأمين المصطفى على صحابتي الكرام والبيتي العظام المستكمنين وبعض إخوتي الكرام ما زلنا مع, مع كتاب ربنا جل في علا انتهرت طلبنا ما شبعنا منه وما زلنا مع هذه السورة العظيمة سورة التوبة وإلى قولي تعالى وقد مصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين اذا علمتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاق عليكم الارض مما رحبت ثم وليت مدبرين ثم انزل الله سكينه على رسوله وعلى المؤمنين وانزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين قال الله تعالى ولقد الله في مواطن كثيرا لم هنا لم تاكيد لم تاكيد لقد لم للتاكيد وقد هنا للتحقيق احفظ الله لكم جميعا حبك الله افتن في ربي احفظكم ويسلككم الامور لقد نصركم الله في مواطن كثيره لم للتاكيد في النصر وقد للتحقيق اي التاكيد هنا والله وبالله الله لقد نصركم الله في في مشاهد ومواطن ومنازلة كثيرة وحروب عديدة منها غزوة بدر وخيبر وغزوة بن النظير ومن قريضة وأيضا غزوة الأحزاب الله جدف عليه رد الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وفي غيرها من الغزوات ويما حنين خدعتم بكسرتكم أحبك الله ذا احتني فيه ويوم حني خضعتم بكسرتكم فقلتم لن نغلب اليوم من قلة فهزمتم ثم نصلكم الله على أعدائكم يعني أنتم يوم حني كنتم كثير فنظرتم إلى أنفسكم فقلتم لن نهزم من قلة يعني نحن كثير فعجبتكم الكسرة هنا هأتي قول الله جدا فعلا أناس أن الله أنزل عليكم يا ممدر ألف من الملائكة مردفين قال تعالى وما الله إلا بشر لكم ورزوه إن خلوبكم وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم فقال فلم تغني عنكم كسرتكم فلم تغني عنكم شيئا يعني عندما رشقوهم بالنبل ففروا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خدعوا بكسرتهم فقلتهم لن نغلب من قلة لأنهم يوم حنين كانوا بلغوا إلى 12 من المشركين كانوا أربعة ألاف فقال بعض المسلمين لن نغلب اليوم من قلة فأراهم الله جل هزيمه باعينهم فروا فرارا عظيما من امانهم عندما اشقوهم بالنبل لكن الله جرى فعلاء يعني لحال النبي صلى الله عليه وسلم نصرته له قال ومن نصر الا من عند الله الحمد لله ذكره من القران ومن النصر الا من عند الله فجعل الله النصر والتايده لهم عندما وقف الرسول وقفه وهو على بغلته البيضاء وهو يقول انا النبي لكذب. أنا ابن عبد المطلب أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب يابي هو أمي ثم أمر العباس أن يقول يا للأنصار فشدوا شدة رجل واحد وقالوا لبيك رسول الله لبيك رسول الله فاجتمع على النبي سلام ثم جعل الله لهم نصرا مؤذرا حتى استباحوا معسكرهم واستباحوا هوازن استباحوا معسكرهم واستباحوا نساءهم ونساء و... وأموالهم قال الله تعالى ثم أنزل الله سقينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك رزاء الكافرين أي أنزل الله عليكم بعد الهزيمة الأمن والطمأنين حتى سكنت نفوسكم وعادت وعادت إليكم قواتكم وأنزل الملائكة لنصرتكم الحاصل لا وهذا ايضا من قوه الله وجبوره ايضا من تايده لرسوله صلى الله عليه وسلم وعذب الذين كفروا عذابا أريما بالقتل والاسر وكانت هذه عقوبه لمن كفر وجحد بربوبيه الله جل وعلا وبوحدانيته ثم توب الله قال الله تعالى ثم توب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم يعني الله بعلا يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون يعلم من القلوب الصفية النقية التي أرادته والقلوب التي مالت له فيتوب الله دل فعلان على هذه القلوب ويغفر لهم ما قد مضى ويوفقهم فيما يأتي وهذه من عظيم رحمة الله دل فعلان عظيم مغفرته على عباده ف فالله دل فعلان يغفر لمن يشاء ويجور من يشاء إلى الإيمان وإلى التوحيد ويتوب عليه فيتوب وقلنا توبة العبد محفوفة بتوبتين بتوبة قبلية وتوبة بعدية بتوبة قبلية أن يجره للتوبة وتوبة بعدية أن يقبل توبته ثم أظهر الله جل ما يدمره المشركون وحال المشركين أنزه ربنا المجيد قال الله تعالى يا أيها الذين أمنوا إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عام هذا وهنا النجاسة التي ذكرها الله ورعالى في كتابه نجاسة معنوية عليكم السلام وبركاته عليكم. عليكم السلام وبركاته نجاسة معنوية وليست نجاسة حسية النجاسة نز... نجاسة الاعتقاد نجاسة عقضية نجاسة معنوية ليست حسية يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجاسا فلا يقرب المسجد الحرام بعد عن إنهان أي إنهم مشركين كالشيء النجس الذي ينبغي أن يجتنبه العاقل لخبص اعتقادهم أما نجسة الحيسية نجسة البيغانية غير وردة في الآية لأن النبي صلى الله عليه وسلم ربط أصال ابن نعم ربطوا في المسجد سابت المسجد ثلاثة أيام ليرى أخلاقيات المسلمين ولذلك صار عفدخل الإسلام لكنه درس في المسجد فاست ايام مربوطا بالسرير ولو كان نجسا لقال لهم اغسلوا السرير الان مكانه ولان الله اباح الزواج من الكتابيات وهذا معناه أنه انه سيمسها سيباشرها ولم يؤمر بغسلها او بغسل يده عنها ويذا اصله ان ان هؤلاء الكفره الفاجره اعتقادهم اعتقاد خبيث وكل شرك فهو اخبث ما يكون كل شرك هو اخبث ما يكون امم امم لذلك قال اننا لنشكون الناس على اقواب المسجد الحرام بعد عام ما هذا هو مقصود مكه كلها المس الحرم ومكه باصيها فالكافر ممنوع من دخول من دخول مكه وان خفتم عائله فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم وإن خفتم الفقرة وإن خفتم الفقرة بسبب والأي من دخول الحرام فإن الله يرزقكم من فضله ويوسع عليكم من حيث لا تحتسبون وهو العليم بمصالحكم الحكيم في تشريعه سبحانه وجل فعلا يعلم ما ينفع مما يدر وهو حكيم يضع الشيء في موضعه فلا تخشأوا الفاق ما دامت خزائن السماوات الأرض بيد الله للفعلان يمين الله ملء سحاء الليل والنهار رأيتم ما أنفق من خلق السماوات الأرض قال الله تعالى وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما منزله من إلا بقدر معلوم الأمر هنا أنه لما منع الله جل في علاه المشركين من حج بيت الله ألقى شيطان في قلوب المسلمين أن هذا يعني سيلقي بالفقر عليهم وأثار في صدورهم أمور نعم وهو مسألة مجلبة الرزق وبهذا تكون قد منعت مكة التجارة والأرزاق فننبههم الله تعالى على أنهم إذا أطعوه فسوف يفتح لهم أبواب الرزق التي لم يحتسبوها ولأن رزق الله الذي لا يجعل فعلها هذه المسألة تحتاج إلى حسن الاعتقاد في الله الذي يجعل فعلها رب العبادة حين قال الله تعالى في السماء رزقكم وما تعدون فهو رب السماء والأرض إنه الحق مثلما أنكم تنطقون وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريدون من الرزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين قال تعالى قاتلوا بعدما بين لهم أن سعة الرزق أدخل رزق من الله وأنتم لا تخشون شيئا يعني أنتم تحسبون أنكم ان شددتم على أهل الكفر ومنعتوهم من دخول المسجد الحرام أي امتنع الرزق لكم أي قل الرزق عندكم أتفتقلون وقد وحتم الملك المقتدر أتفتقلون وقد ارضيتم من بيدي ملكوت السماوات والأرض استغفر الله واستغفر لكم ان شاء الله الله قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يؤتوا الجزة عيد وهم صابرون قال قاتل الذين لا امون بالله ولا بالهم لآخر أي لا امون بالله وحده لا شريك له وإلا فجماع الكفار يأمنون بالله ويعلمون بأن الله هو القول القادر والمقتدر والرزاق سبحانه وتجاه ولا خالق إلا الله لكنهم يشركون به في توحيد الإلهية يشركون به في توحيد الإلهية أيضاً عليكم سلامه وتجاهد عليك. قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون ذين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطي الجزية عيادهم وهم صغرهم هذا لذلك العلماء تمسكوا بهذه الآية على أن الجزية لا تكون إلا لأهل الكتاب عليكم السلام وبركاته عليكم السلام وبركاته واهل الكتاب أيضا كفار لأنهم يشركون بالله جرفع مع أنهم أهل الكتاب مع أن الله جعل قد فضلهم على الناس بالتوراة وبالإنجيل ومع ذلك قد نسبوا الولد لله جلال فعلا فكفروا كفرا بينا قال الله تعالى قاتل للذين لا يمنا بالله ولا باليوم الأخ لأن النبي صلى قال أمرت أن يقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله المسألة حاسمة لأنه ما بعس إلا لذلك وما أراد إلا تعبيد العباد لرب العباد ونفي الشرك والشرك أعظم المساوي وأقبح الزنب وأظلم الظلم قال حتى يعطوا للجزية تعيدين أي يدفعون الجزية تصغرين المستسلمين مقهورين بذلة وصغار وبيان لعزة المسلمين ودفع الجزية والاندواء تحت راية الإسلام أكبر عزة الإسلام وأكبر ذل لهؤلاء الكفرة الفجرة وجمهور العلماء رأنا أن الجزة لا تأخذ إلا من أهل الكتاب ومن نزل من وقد قال سلم عن صلى الله عليه وسلم عن الكتاب سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير ناكح نسائهم وأكل إذا بائحهم على هؤلاء المجيوس المجيوس كالفجار الكفر من أهل الكتاب وقد فند الله تعالى عقيدة أهل الكتاب الذين قد يعني قد أساءوا إساءة عالية بأنهم نسبوا الولد لله لفعلها فكانوا أعظم الناس كفرا وأعظم الناس جحودا وأعظم الناس شركا وقالت اليهود عزيز بن الله وقالت النصار المسيح بن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يفكون. فاليهود نسبوا الولد لله جل في علا وزورا وبهتانا وقالوا هذا الذي اماته الله من اتعام ثم ثم بعثه قال هو كذا و ابنا وعيسى عليه السلام خلق الله جل في من ام من دون اب فنسبوه كذا لله جل جل في علا عظيم, عظيم لما أسهوا شفاء الله فعلا ذلك قولهم بأفوهين يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنا يؤفكون ذلك القول الشريع فيه الافتراء والبهتان هو مجرد قول بلسان من غير حجة ولا يشابهون بهذا الأتقاد المشركين الوثنيين شوفهم أهل الكتاب فضلهم الله جلالي فعلا على عباده بهذا الكتاب قاتلهم الله أن يوفكون أهلاكهم الله جلالي فعلا كيف يصرفون الحق للباطل كيف يدعون على الله جلالي فعلا ما ليس بحق كيف ينسبون الولد لله إن السماء تتهدهد من أجل هذا الكفر وهذا الضلال نعم حيث قال الله جل فعلا وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدى تكاد السماوات وتغطى منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدى أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا من كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدى وكلهم آتيه يوم القيامة فرضى وأيضا سبب آخر الكفر أهل الكتاب وهو سبب عظيم في كفرهم هؤلاء القوم هم أعتى أعتى الكفر وأطغى المرضى لأنهم بعدما أتاهم الكتاب وأمرهم بالتوحيد وكان فيه أتم البيان قد حرفوا الكلمة عن مواضعه وشروه بثمن بخص دراهم معدودة ثم كفروا بالله ونسبوا له الولد يشاكلون, يعني يشاكلون, يشاكلون الكفر اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دول السبب الثاني في الكفر هذا اللي قاله أن يسا لما دخل عليه وعليه الوثن هذا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دول الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدة لا اله الا هو سبحانه عما يشركون والمعنى اطاع اليهود الاحبار علماء اليهود والنساره والربان علماء النصارى نعم اطاعوهم في التحليل والتحريم هذا اللي قاله العدي لما دخل فقرأ عليه يضاهرون قول لا يتخذوا احبارهم وربانهم اربابا من دون الله المسيح ابن قالوا ما عبدناهم دون الله يعني ما سجدنا لهم ولا قال ألا بلى ألا أنهم قد حرموا عليكم الحلال وأحل لكم الحرام فاتبعتموهم قال نعم قال تلك عبادته قال تلك يعني هم تخذوهم قربابا من دون الله لذا فعلات لأنها فاتخذوهم أرباباً من دون الله في الفعلان. لما دخل عيد مأبطة النحاتم م... م... م... على النبي سلم قال أتيت النبي سلم في عنق صريب من ذهب فقال لي عدي اطرح هذا الوسع عنك فسمعت يقرأ ويقول اتخذوا أحبرهم ورغبانهم أرباباً من دون الله قال فقلت يا رسول الله لم يكن يعبدونهم من دون الله قال أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما أحرم الله فتستحلونه قلت بلى قال فذلك عبادته والمعنى هنا اتخذوهم ايش اربابنا والربوية تستلدموه قال تعالى يريدون ان يطفئوا نور الله يبقى فاهيم والله يتم نوره ويأبى الله إلا يتم نوره ولا أكره للكافرون يعني هؤلاء الكفرة الفجرة يريدون وعد الدعوة يريدون, يريدون حربا على الإسلام يريدون إطفاء نور الله نور التوحيد الذي يشعر في جميع أرجاع المعمورة أراد هؤلاء الكفرة الفجرة إطفاء نور الإسلام بالتشريك في القرآن والشبه التي يلقوها على الإنسان وأيضا الطعن في النبي العدنان صلى الله عليه والقرآن هو الذي جعل البشر في خير وعافية وفي عز وفي تنكين نعم والعجب العجاب أنه يأتي هؤلاء الأنذال يريدون تحريف الكلمة الموضوع في القرآن وأن لهم ذلك وقد قال الرحمن في كتاب البيان إننا نحن نزلنا الذكرى وإن له الحافظون ولا يزال الله يغرس لهذا الدين غرسا. استعمل من عبادته واعظم الغرس وغرس العلم ويرزق الله تعالى ويأب الله الا ان يتم نوره ولو كره الكافرون يأب الله الا ان يظهر هذا الدين وانشره بين العالمين كما اوحى الله الى نبينا الامين صلى الله عليه وسلم بان هذا الدين لن يترك بيت مدر ولا وبع الى دخله بعز عزيز أو بذل ذليل قال تعالى الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق لذراع الدين كله ولو كره المشركون أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله الله جلال فعله خاتما للمرسلين سيدا للنبيين بالقرآن الهدى للطريق المستقيم وتأسيس الشرع القويم قال بالهدى ودين الحق ودين الحق ودين الإسلام وهذه معناها أن الادعاء بجان أخرى دين الإسلام هذا باطل ولان الله جل وعلا قال ان الدين عند الله الإسلام وقال ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه و هو في الاخره من الخاسرين وهو في الاخره من الخاسرين هذا الدين هو الدين الحق وهذا الدين الذي يظهر على جميع على جميع Adyan قال الله تعالى هو الذي ارسل رسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كان المشركون وهذا قضاء كوني قضاء كوني الله جل وعلا قضاء أن الكتاب القرآن يكون ناسخا شريعته ناسخة لجميع الشرع السابقة والكتاب هو أعظم الكتب التي أحل الله بها إلى نبيه صلى الله عليه وسلم حياكم وبيعكم قال الادهر على الدين كله ولو كره المشركون ولو اجتمع من بأكترها لوأد ومن شامل من بأخطرها للتشويش والتشويه فإن هذه دعاية مجانية لهذا الكتاب ولهذا النبي العدنان قد فعلوا ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وقفوا على سكة مكة وهم يقولون لا لا لا تسمعوا له والغوا في ما أتى به فإنه يفرق بين الوالد والدي وأخ وأخيه فكان الناس يستمعون منهم هذا الكلام فيذهبون إلى محمد لا يمتنعون فكانت دعاية مجانية للنبي صلى الله عليه وسلم والنبي قال لفاطمة لا بأس على أبيك بعد اليوم لن يترك هذا الدين بيت مدر ولا وبر إلا دخله بعز عزيز أو بذل دليل وقد كان وتمكنوا من رقاب العباد وعبدوهم ليه رب العباد وتمكنوا من البلاد جميعا فعش الناس على التوحيد والبر لله جل كيف القرون كيف ينفع به المخام هذه قاتله يا شيخ قاتله أنا روحي يا صالحه الحمد لله كل حاجه جزاك الله خيرا يا شيخي ويا الذين امنوا ان كثير من الاحبار والرهبان لا ياكلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله انظر هنا الى عمل الاحبار والرهبان لما بدلوا لما حرفوا الكلم عن مواضيع لما قدموا الفانية نعم على الآجلة الآخرة الباقية قد وشره كتاب الله بثمن بخص دراهم معدودة فباعوا دينهم بدنياه، وأبخصوا, من الصفقة من بدنياه وأبخصوا منه صفقة من بعدينه بدنياه وأبخصوا منه صفقة من بعدينه بدنياه غيره هذا الغرر الغير الذي لا يعلم ما له وما عليه طيب احاول ذلك ان شاء الله جزاك الله خير محمد خلاص ان شاء الله يا يا الذين كثيرا من الاحبار والرهبان تلعبوا في اديرهم حللوا وحرموا من قيا نفوسهم حرفوا الكلمه عن وضعه لأنهم باعوا دينهم بدنيا غيرهم او باعوا دينهم بدينهم بدنياهم فكانت لهم المهابه والمكانه عند الناس وتقبيل الايادي واعطاء المال فقدموا كل ذلك وحرفوا الكلمة عن موادع حرفوا الكلمة عن موادع جزاكم الله خير أحسن الله لي أيد الله عنكم جزاكم الله خير آه الله قد باعوا كل شيء من أجل ذلك الحمد لله كل شيء إن شاء الله شريف لكن, لكن ائتي لي بوقت لأفعل ذلك شيء فهؤلاء كما وصفهم الله جل جلا في علاه اكلوا اموال الناس بالباطل وصدوا عن سبيل الله وباعوا دينهم بدنياهم وباعوا دينهم بدنيا غيرهم بل باعوا دينهم بلا مقابل حقداً على الدين وجهوداً مع أنهم تصدروا على النوم الأحبار والرهبان يشارعون ما شاء وهذا من الخصة والدناء ونهاية الذلة في هذا البال بأنهم يأكلون, يأكلون أموال الناس بالحرام ويمنعون الناس من دخول الإسلام يسود عن الحق وعن التوحيد من أجل أن تبقى لهم الزعامة وتبقى لهم السيادة والوجاهة والفتوى وأيضا الخزانة تمتلئ مالا بذلك لسقوق الغفران وللفتاوى التي تكون لهم تحليلا ولذلك قال تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة شابه هؤلاء والذين ادخروا الذهب والفضه في كنوز في سبيل الله فبشرهم بعذاب الالم ايوا هذه الأموال من الذهب والفضه وهي كنز عندهم لانه وهي كنز لانهم لا يخرجون زكاتها ولا ادون زكاه أموالها فاورهم بعذاب الالم مؤلم موجع موجع وعقاب شديد لا يستطيعون أن يتحملوه وقلنا دائما البشارة بالعذاب معناها التهكم والسخريه منهم لدينك كنوز الذهب والفضه ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم فعيل وفعل مؤلم وكما قلنا لا على سبيل التك مصخويا منهم اتفعلون ذلك للعزه لا عزه لكم اتفعلون ذلك للسعاده لا سعاده لكم فتحسبون انكم تملكون شيئا لن تملكون نعم قال الذين تنزون الذهب والفضة ثم لا ينفقونها نعم ولا ينفقونها بسبيل الله فعشروا بعدها بالأليم الكنز هو ما لم يؤدي صاحبه الزكاة كان أزاكم الله خير الحبيب كان أبو زر،, أبو زر كانت منهجية له وحده كان يرى أن كل ما زاد وفضل عن اكتفاية الإنسان هو من الكنز يعني يجب إخراجه وهذا شق جدا على الصحابه عندما تكلم به وقال يأسى من لم يخرج الزائد والفائض فكان هذا شاقا على الصحابه لذلك قال لا عثمان لو فارقتنا ف ف صار ابو ابو ذر ما مرتضى أن يكون معهم في مكان انه سيشق عليهم جميعا بما بما يقول ان عمر يقول من أدى زكاته فليس بكنز وهذا ورد عن السلم ام سلمة عندما سالت النبي صلى الله عليه وسلم على ذهب كان لها فقال لها النبي صلى الله عليه ما اخرجتي زكاته فليس بكنز كان ذهبا تتحلى به زينة للنبي صلى الله عليه فقالت هو كنز قال ما ما ما, ما تتحلين به فليس بكنز يعني ما اخرجتي زكاته عفوا ما اخرجتي زكاته فليس بكنز فإذا الكنز يحاسب على المرء ويصفح بصفائح ويعذب بها في الأخيرة إن لم يخرج زكاته. إن أخرج زكاته فلا شيء على لذلك قال الله تعالى هنا في مسألة الذين يكنزون الأموال والذهب والفضة ولا ينفقونها بسبب الله قال يوم يحمى عليها في نار جهنم هذه الأموال يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوق ما كنتم تكنزون أي يوم توجمع هذه الكنوز يوم القيامة يقض على في نار جهنم تصفح بالصفائح من نار فتكون لاهبة حارقة نعم فتحرق بها الجباه والوجوه والأطراف والظهور ويوبخون مع التعذيب هذا الذي جمعتموه لأنفسكم هذا الذي كالنس ولم تخرجوا زكاته فأنتم أحق الناس بالتمتع به عقوبة فيبشرونهم تهكما وسخرية ويعذب بها بالإحراق ولأن البخير يرى الفقير قادما نحوه فيصرف وجهه عنه فلذلك يحمى بها وجهه ويمتنع بيده أن يعطيه فأيضا يحمى بيده وكذلك إذا الله ظهره فيحمى بها جزاء وفاقا وأجغا تباقا فالذين يكنزون الذهب والفضة هم الذين لا يخرجون زكاتها ومن أخرج زكاتها ليس, ليس بكانز وليس له هذه العقوبة فليكون قريبا من ربه جل, جل في علام عندما يكون قريبا من المساكين قال الله تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهر انظر هنا إلى التلاعب هذا التلاعب أهل الكفر والشرك بالديانة وانظر كيف بأحكام الله الفعلاء التي يطوعونها من أجلهم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلم فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا وهذه الشهور القمرية نعم. عليها يدور فلك الأحكام الشرعية من الصيام والحج وغير ذلك يسألك عن هي التي يدخلها موقيته للناس والحج وهذا كله مسجل عندما خلق الله القلم وقال له اكتب قال ما اكتب قال اكتب وهو كائن الى يوم القيامة فكتب الله ان عدة شهور عند الله اثنى عشرة شهرا شهر ومنها اربعة حرم والاربعة الحرم ثلاثة سرد وواحد فرد كما قال النساء السلام ثلاثة سرد وواحد فرد ذو القرد وذو الحجة والمحرم ورجب وسميت بالأشهر الحرم لأن الله جلال فعلاء في حرم فيها القتال وأيضا ضعف فيها الحسنات لعظم حرمتها عند الله جلال فعلاء لذلك قال الله تعالى لا تعتدوا على أنفسكم ولا تتعدوا على أنفسكم في هذه الأشهر الكريمة فتظلموا أنفسكم بهدخ الحرمة وقاتلوا المشركين جميعا جميعا قاتلوهم لا تستثني أحدا منهم بحامل أحوال لأن الأصل تعبيد العباد لرب الأبد وقطع مادة الشرك وهو يجعل مادة الشرك تترعرع تتنامى تتسامى لذلك واجب, واجب قطافه واجب قطع جزره لذلك قال قاتل المشركين جميعا كما يقول قاتلون المسلمين جميعا واعلموا أن الله مع المتقين يعني عندما كنتم نعم كل سنة واجب الزكافين نعم قتل المشركين أو قتال المشركين يعني كما قلنا كافة وإن كان فالله في عون المؤمن بنصراته دعونه بقوته بجبروته ويكون النصر في نهاية الأمر لأهل الإيمان لا أهل الكفران وهؤلاء الكفراء كانوا يتلاعبون في, في الأشهر الحرم لأنهم كانوا إذا أرادوا جعلوا المحرم مكان صفر وصفر وكان محرم كل ذلك الحمد لله رد الله عنك الحمد لله شكرا كل ذلك تغييرا من أجل أهوائهم تنظر كيف الأهواء تتحكم ويتحكمون في أحكام الله للفعلات قال الله يوم عرفة إن, إن الزمان قد استدارك عيئته يوم خلق السماوات إلى الأرض السنة إثنى عشر شهر السنة عشر شهر منها أربعة الحرم وهذا خجر الأخرى وقد استحل الكفار القتال في أشهر الحرم وصول من الأشهر الحرم أشهر. أشهر حرما لأنه لا يجد القتال فيهن ويستقرض حرمات الشهر لشهر غيره فقد كانوا أصحاب حروب وغارات وهذا ما يسمى بالنسي ورزاق الله تعالى مبينا عار ما هم فيه والكفران الذي قد تمكن منهم إنما النسيء زيادته في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونها عاما ويحرمونها عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحل ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهد القوم الكافرين والمعنى تأخير شهر, شهر آخر من أجل التلاعب الذي يفعلونه في الإحلال والتحريم زيادة في الكفر والضلال مضاف إلى الكفرين الأول لأنه تلاعب, تلاعب بالاحكام التي شرعها الله جل فعلها لإضلال الناس وهذا يظل به رؤساء الكفر يحلون الشهر الحرام عاما ويحرمون الشهر الحلال عاما بوافق وعدتاء الأشهر الحرم أربع فاستحلوا بذلك ما حرمه الله جل فعلا هذا تزين للشيطان لهم وهم كما قلنا يتجرؤون على الله بإنتهاك الأحكام التي هي من حق الربوبية لم لهم شركة شرعا لهم من الدين ما لم يأذن به الله قال مجاهد كان رجل من بني كنانا يأتي كل عام على حمار له إلى موسم الحج فأقول يا الناس إني لا أعب ولا أجاب ولا, ولا مرد لما أقول إني قد حرمت صفر وأحللت المحرم ليس بيده النسيء يعني التأخير تأخير الشهر عن الشهر يجعلون شهر ما كان شهر ثم يأتي في العام الذي بعد فأقول لقد أحللت لكم صفر وحرمت محرما. ذلك في قولي ليواطئوا عدة ما حرم, ما حرم الله أي وافقوا من الأشهر الحرم والله لا يهدي للقوم الكافرين أي لا يبشدوا من الطريق الخير والسعادة بل ولا يوفق قلوبهم يغلق قلوبهم ويجعل أقفال على قلوبهم فلا يهتدوا بحال وننظر كيف الأمر بالجهاد وكيف من يقبل ومن, ومن يرد قال الله تعالى يا أيها الذين أمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استقلتم من الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الأخرة فما متاع الحياة الدنيا في الأخرة إلا قليل ما لكم إذا قيل لكم اخرجوا لجهاد الأعداء نصرة للحق وعزازا للدين طبطأتم وتسقلتم وملتم إلى الدنيا شاهدتها وتركتم مشاقة السفر ومصائب قال يا أجوال الذين عملوا ما لكم إذا قلت لكم انفروا في سبيل الله استقلتم من الأرض الدنيا لا تفيد والتمسك بالدنيا تضيع والدنيا ما هي إلا حقيرة زائلة فانية دنية من الدنوم قريبة, يعني قريبة دنية من الدناء ولذلك الله تعالى زهد الإسلام وأهل الإسلام في الدنيا حين قال الله تعالى إنما مثل حيات الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاخترت به نبات الأرض فأصبح أشيما تظلوا الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا نعم أنا أتألم حقا وما أدري ما الذي بزراعي وبجسدي ما أدري أولا ألقي عليه السلام كلماته تنزل عليها بصراحة عجيبة عجيبة أنا أحب جدا هذا الرجل في الله رادي الله عنه أحسن الله عليه ونفعله به كل أوروبا هو الكلمة في قوله قاتلهم هي لأنهم, لأنهم صدوا عن سبيل الله ولأنهم كادوا كادوا لأهل الإسلام وأرادوا قتل الأنبياء بل قتلوا الأنبياء أيضا وأرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم وأرادوا وعد وعد الدعوة يعني, يعني إيقاف الدعوة الإسلامية يحاربونها بكل ما أوتوا من كوة ومن مكر ومن كيد لذلك أمر الله ربيعه أن يقاتل هؤلاء يبقى القتال لهؤلاء نعم الحربيين الذين يكيدون لأهل الإسلام أما الذين انضووا تحت أرض الإسلام فالقتال لهم يا أجوال الذين أمنوا ما لكم إذا قيل لكم منثيروا في سبيل الله استقلتم من الأرض كما قلنا الدنيا لا تساو شيء ومن انشغل بالدنيا أهلكته ولذلك أوحى الله إلى الدنيا يا دنيا من, من, من خدمني فاخدميه ومن خدمك فاستخدميه ما لكم إذا خلقكم انفروا العام انفروا في سبيل الله استقلتم من الأرض أراضيتم بالحياة الدنيا من الأخيرة وهذا انكار هذا استفهم إنكاري ليس لكم ذلك وليس لكم أن يعني تعتنوا بالدنيا فتوقفكم عن إلجاد سبيل الله راد الله عنك آيات الأختي الفاضلة سمية أحسن الله عليك فما متاع, الدنيا فما متاع الحياة الدنيا في الأخيرة إلا قليل الدنيا كقطعة سرج في يدي أحدكم وسط النهار والشمس ساطعة كم تبقى في يدي؟ لا تبقى <تصفيق> الزاكر المسلم قال مالي وللدنيا كراكب قال قال من القيلولة قال تحت ذل الشجرة ثم تركها وراح. فإن قيل لكم اخرجوا للجهاد واجب عليكم أن تسعدوا لذلك لأنه الطريق التريق التريق السريع الموصل إلى مرضات رب العالمين بل إلى جواره في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر نعم أنا لا أذهب ليس لدي وقتها بل الوليد ليس لدي وقت. وقت لأي شيء الحمد لله على كل حال وفي قولة أراضيتم بالحياة الدين من الأخيرة وتقريع وعتاب كيف تفعلون ذلك أتحسبون أن الدنيا تغنيكم عن الأخرة أتابعون الأخرة من أجل الدنيا الدنيا التي لا تسلوا شيء أما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى عددت العبادية في الأخرة عددت العبادية الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر لك تدخل ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني أخذت قصرا منيفا فقلت لمن هذا القصر يحسب أنه له فقيل العمر قال أولدت, أولدت في امرأة وضاءة من شدة الجمال تتوضأ فيه قال أولا غيرة عمر لدخلت القصر فلذت الدنيا لذة حقيرة يشوبها الكدر لا تصف لأحد وهي منقطعة لا تستديم أما فرحة الآخرة سعادة الآخرة نعيم الآخرة لا ينقطع وأيضا لا يمل منه الإنسان على طبيعاته البشرية قال الله تعالى لا يبغون عنها حولا إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوم غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير أي لم تخرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثرتم الراحة على الخروج لغزو الأعداء يعذبكم الله عذبات موجعة في الدنيا وهذه بتصريط الأعداء عليكم وركوب الأعداء إلى يعني أرضكم وأيضا في الأخيرة عقابكم النار لأنكم تخازلتم عن أمر جلل ويستبدل الله على بعد إهلاككم آخرين خيرا منكم يريدون الأخيرة لا يريدون الدنيا وينصرون الدين ولا ينظرون إلى إلى الوجهات والمكانات وتحصيل المال لهم لا لا تضرون ربكم شيئا قال الله تعالى الا تنفيروا عادكم عذابا اليما ويستبدل قوم غيركم ولا تضروا شيئا هذه هذه الايه مرعبه مرعبه حقا هذه الايه مرعبه حقا لان فيها الاستبدال هذه الآفيه للاستدلال الله اكبر ما ما هذا كلام, كلام يكتب بماء العيون ولا سأعقب على الكلام بعد هذه المسأله الا تنفره عليكم عذابا اليما واستبدل قوم غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير فاستبدال هنا معناه أن الله تعالى يبدل قوما على قوم ولا يستبدل المرء الا اذا كان غير مؤهل قال الله تعالى منحه ونعمه فلم يحفظها وامرته بشيء يصل به إلى ربه فلم يفعل فالله تعالى قال فان بها هؤلاء فقد اكلنا بها قوما ليس بها بكفي فقد وكلنا بها قوما ليسوا ليسوا بكافرين المسارك الشرعية ان شاء الله تكفي نعم <تصفيق> فهنا الاستبدال ظاهر وهذا يئن له ويحترق له القلب وقد قال الله تعالى وإن تتولى ويستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثلكم فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين قال الله تعالى أولئك الذين اهدى الله في الهدى مقتدئ فلابد الإنسان أن يعيش لربه أن يعيش لدينه ويا له من دين لو أن له رجال ما ما يتحرك إلا لله جلش عليك لا يستوي أمره إلا بالله ولله وفي الله سبحانه وجل جل قبل أن أفسر قول الله تعالى إلا تنصروا كلام زوجة داليا الأخ الكريم الفاضل بيقول إنسح الشباب أن كلهم لهم هدف الله أكبر دائما كنت أقول الذي يعيش خلوا من هدف يعيش سبه وقال عمر إني أكره الرجل أن يعيش سبه للا وضوح الهدف رفعة المرء وعلو الهدف سموء في نفس الذي يستهدف وقدر كل مرئ ما كان يحسنه والجاهلون الأهل العلمي قال الله تعالى إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول صاحبه لا تحسن إن الله معنا الله تعالى يمتن على عباده بما, بما, بما فعله مع نبينا صلى الله عليه وسلم ونصره صبح. أبي هو وأمي الله الله يسترعينا ويرزقنا زادا كافيا إلا تنصروا إلا تنصروا الله جل فعلا وتنصروا رسوله صلى الله عليه وسلم قلت المسلك الشرعي زينب ألم تسمعي ألم تعقيري وتفهمي هذا المسلك الشرعي أخذ بالسبب قال إلا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه واذكر يا محمد وتذكر الأمة بأسرها عظيم نعمة الله عليك عندما خرجت وحدك وقد اتفقت كلمة أهل مكة على قتلك فكانت المعجزة وأنت تقرأ عليهم واجعلنا بين أديهم سدا من خفيرهم سدا فأخشئنا فهم لا يبصرون وذلك تكون في الكهف وهم ولو نظر أحدهم تحت قدمي لرآكم ومع ذلك حجبك الله عنهم وحجبهم عنك نعم قال إذا خرجوا الذين كفروا من كفر ما كان فعندما كان في الغار ما كان معه إلا إذا صديق رضي الله عنه وارضاه فبقي في الغار ثلاثة أيام حين يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي بكر موسيئا ومطمئنا عندما ارتجف فؤاد أبي بكر قال يا أبا بكر ما ظنك بثنين الله ثالثهما والصديق يقول مرتعبا للنبي صلى الله عليه وسلم نظرت إلى أقدام المشركين في الغار وهم على رؤوسنا فقلت للرسول الله لأن أحدهم رفع قدمه لرآنا قال أبا ما ظنك باثنين الله ثالثهم ما ظنك باثنين الله ثالثهم قال الله تعالى فأنزل الله سكينته عليه فأسكن القلب بالطمأنينة التامة فأنزل الله سكنته عليه وأياده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلة وكلمة الله العليان يعني فأنزل الله الطمأنينة على قلب النجس السلام بردا وسلامه وقواه وأنزل الملائكة تحرسه وفي حراسة الملائكة والملكة تحرسه الأرض له قوة ضاربة وأنزل عليه الملائكة حرسونه من حيث لا يرى أحد وفي ذلك أعظم الآيات وأجود العطاء وأعظم المنا على نبينا صلى الله عليه وسلم وعلى بكر رضي الله عنه قد حفظ رسوله صلى الله عليه وسلم مع, مع اتفاق الكلمة ومع شدة الطلب وأيضا مع أنهم لو نازل أحدهم تحتقاد, تحتقاد من الهراء النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك حجبه الله عنه فعصمه الله أن يصل إليه مكروه نعم وأنزل الملائكة تحرسه كرامة له هذا هذا فضل منكم وأدب لكن أنا أشرطه أن المسارك مسارك, مسارك العلاج ثلاثة مسلك تجريبي هي الأطب التي تتكلمون عنها لأنه ظاهر عندكم والمسلك التشريعي قلت المسلك الشرعي أقوى من المسلك التجريبي المسلك التجريبي يصيب ويخطئ المسلك الشرعي يصيب فقط لا يخطئ المهم أن يكون صادق النية صادق العزم بيها نعم. قال اسقي عسلا صدق الله وكذبت بطن أخيك الحمد لله كل حين فكانت آية عظيمة في الغار عندما اتجف أبو بكر وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبو بكر ما ظنك باثنين الله ثالث هما فأنزل الله سكينته على رسوله وأيده بالجند لم تروا وآيده بالملائك فالملائك حرسوا الغار وحجبوا هؤلاء عن وكان حفظه من الله تبارك وتعالى ومعجزه باهره وكرما لأبي بكر رضي الله عنه وارضاه قال تعالى انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا باموالكم وانفسكم في سبيل الله ذلك خير لكم ان كنتم, كنتم تعلمون اي اخرجوا يا معشر المؤمنين خفافا وثقالا للجهاد في سبيل في سبيل الله شيوخا وشبابا ركبان ورجالا يعني مشاتا ففي اليسر والأسر والمشقة واليسر أيضا والغنى والفقر واجب الجهاد في سبيل الله واجب الجهاد في سبيل الله كان الأمر في أول الدعوة كان لابد أن تمكن الراية فكان كانت الأمة الإسلامية كلها على قلب رجل واحد ولما دخل الناس في دينها فاجة قسمهم عمر الخطاب رضي الله عنه رضي تقسيمات نعم فأكون القتال في العسر واليسر وفي المنشط والمكرة نعم والجهاد لا يكون بالسنان فقط جهادهم بالسنان جهادهم باللسان جهادهم بالأمان أيضا جزاكم الله خير أحسن الله عليكم جزاكم خير ولا أتخلف عن الغزو في سبيل الله ولا تخلف عن جهاد سبيل الله إلا المنافق وأنتم من أخلص الناس لله فأظهروا إخلاصكم بإصراعكم إلى الجهاد في سبيل الله على لا سيما إذا كان النفير قال انفروا خفافا وثقالا وجهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله يعني إخلاص الوجه الكريم نصرة لهذا الدين ذلكم خير لكم ان كنتم تعلموا خير وأيما خير خير عند ربكم خير للذكر في الدنيا خير للسناء العطر, العطر عليكم خير للتوفيق والتزديد خير في الآخرة أن يغدى المرء إلى مكانه وقصره في الجنة خير له في جواره لرب العالمين سبحانه جل, جل في علا يزاكم الله على خير أصلا الله وهذا كل ذلك عن الذين خلفوا في غزوة تبوك لأنه قال ولو كان عرضا قريبا وسفرا قصدا لا ولكن بعدت عليهم الشقة وسيعرفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون أي لو كان هذا الغز الذي دعوتم إليه أو دعوت محمد إليه المنافقين مغنما قريبا سهل المنال لسأرع إليك شوف الدنيا تأتي بهم على وجوههم لسارعوا إليك سرعانا طمعا في الغنيمة أو كان السفر قريما ليس بعيدا لسارعوا إليك أيضا طمعا في الغنيمة ولأنها سهلة المنال ولا يكون ذلك إخلاصا لله ولا لوجه الله ولا لنصرة الدين بل لدنياهم التي يبحثون عنها ولذلك صدق الصدق في القلب يظهر ببعض المسافة وقال قال ولكن بعدت عليهم الشقة وهم ليسوا على إخلاص فتحمل كل هذه المشقة وهذا التعب والإعيام من أجل الله يدل على إخلاص القلوب اللهم أمين أهل المسهل عليكم السلام وبركاته صلى الله عليه فيتعللون ويأتون بالمعاذير الوهية كاذبين فيها ويقولون لو استطعنا لخرجنا معكم لكننا لا نستطيع والله يعلم إنهم لكاذبون ولذلك لما استغفر الله من صلى الله عليه وسلم عتبه ربه عتابا شديدا عف الله عن كلمة أذنت له شوان قالوا سيعرفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يولكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون فهلكون أنفسهم من ثلاثة وجوه الواجه الأول النفاق الذي ارتكز في القلب وهو أسوأ ما يدمره الإنسان الأمر الثاني أنهم يركون أنفسهم باتخاذهم الدنيا والتمسك بها وتقديم الدنيا على الأخيرة قد أهلكوا أنفسهم بذلك الثالثة بالكذب ولأن الكذب من صفات المنافقين لا صفات المؤمنين ولا تحسبن أحدا يغره ما كان عليه المنافقون فإن فإنه يظهر يعني فأقهم ما يكون ولو نشأ لأرأي لكهم فلا رفتهم بسماهم في لحن القول قال والله يعلم إنهم لكاذبون الكاذب أهدي إلى الفجور والفجور أهدي إلى النار ولذلك الرجل يكذب وتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذبا ولذلك كان العتاب الرقيق على نبي الأمين الثلاثة اللي نخلفه في غزوة تبوك تبو كانوا صادقين لكن كثير من المنافقين قد تخلفوا تخلفوا وأتوا بالأعظار الوهية إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكذبوا فيها و... ولذلك عتبه ربه لأنه عالم أن عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتمين لك لدينا الصدق وتعلم الكاذبين وهذا توطف الأعتاب للنفس وسلم سمحك الله يا محمد أنت... أنت لك المكان عندنا سمحك الله ولذلك تترى عندما تتأدب مع الكبير تقول يا الله يرحمك الله فادع له اولا فسامح شوف من الله تعالى بصدد الباب بذلك عافى الله عنك سامحك الله يا محمد لما ادنت هؤلاء المنافقين بالقعود حين استاذنوك للقعود وعدم الخروج معك وتعللوا بالزور والبهتان والكذب ولما امتطالق في امرهم حتى يظهر لك صدق هؤلاء من كذبهم فقد كانوا مصرين على عدم الخروط قال لا تنثيروا في الحر والنار جهنم أشد حرا لو كانوا, لو كانوا يعلمون لكن اللطفة هنا أنه قال عفا الله عنك وقال لماذا أزنت لهم من هذه المعتبرة ضيفة يتبعين بوضوح مكانة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم عند ربه كما قال ابن عباس والذي نفسه بيد ما خلق الله وما زرأ وما برأ أكرم عليه من محمد صلى الله عليه وسلم ابن عين يقول في هذه الآية فيها ألطاف الله للفعل بدأ بالعوف عفى الله عنك قبل المعتبة فهذه ألطف وأحسن ما تكون معتبة ثم قال الله تعالى لا يستأذنك الذين أمنون بله واليوم الآخر أن يجهدوا بأموالهم ونفسهم والله أعلم بالمتقين انظر هنا هذه علامة علامة فارقة بين المؤنين الخلص والصادقين وبين الكافرين والمنافقين بأن أهل الإيمان لا يستأذنون للخروج إلى عدم الخروج بل هم يسارعون في الجهاد بالاموال او بالاولادي او بالنفس وبالذات هذا صدق الايمان الذي في قلوبهم والكرامه لهم ان الله وهم يعلمون أن الله اعد لهم ثوابا عظيما ويعلمون أنه اما النصر وإما واما الشهاده تصل بين إلى الى ثمره النصر وهي مرضاه الرب جل, جل في علاه قال الله تعالى لا استاذنكم الذين امنوا بالله واليوم الاخر يبقى كل من استاذن فهو من يشك في الله والشك في اليوم الاخر أن يجهدوا بأمورهم وأنفسهم والله عليم المنتقين هذه التقوة الآن التقوة المسارعة إلى السؤال للجهاد بالسنان وباللسان وبالمال اللهم نساءك العفو العفو العفو إنما, ختم أيضاً إنما أستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون أي أستأذنك المنافقون الذين يشكون في اليوم الآخر ولم تخالد بشاشة الإيمان قلوبهم لأنهم لا يؤمنون بالله وعرقائه وشكت قلوبهم في الدين وفي جزاء اللاجنة فعلها فهم حيارة أهل ريب أهل شكي لا يجزمون بشيء لا يعلمون شيئا يسعون إلى تحصيل الجاه والسلطان بعيد عن الدين أيضا يسعون إلى تحصيل المال بعيد على الانضوء تحت راية الإسلام ولكنهم يعصمون أموالهم ودماؤهم وأعراضهم بإظهار الإسلام ولو خداعا ونفاقا ولأن الله قال دعوهم يعني أنتم ليس لكم شأن بقلوبهم دعوهم وكونوا على الإسلام بهذا إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون يعني أهل الإيمان الخلص فإنهم لا يستأذنون لترك الجهاد بل يستأذنون للجهاد وأهل الكفران او أهل الشك والريب والنفاق يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر انما سجدوا لله ونبذوا لله ولم قلوبهم فهم يريبين يترددون حيار هم حيار يترددون ما زالت الزلزله في صدورهم قلوبهم فيها فيها الران عليها لزال لا يرون الحقيقة ولا يرون ولا يرون الخير في الجهاد في سبيل الله مع ان الجهاد في سبيل الله اقصر طريق الى الجنه والجهاد في سبيل الله يا هو الذي يثبت أركان الخلافة الإسلامية والأمة الإسلامية الجادس بالله يجعل راية الإسلام خفاقة عالية ولا يكون ذلك إلا بمن يرشدهم ويعلمهم كيف الطريق فرجع الأمر إلى العلماء وحاجة الأمة إلى العلماء رسول الله أكرم الخلق على الخالق لذلك حتى في اعتاب يكون اعتابا رقيقاً عفى الله عن كلمة أذنت له كل مال أدى صاحبه زكاته فليس بكنز وكل ذهب أدى صاحبه زكاته فليس بكنز كما قال النبي لأم السلامة أهل الكفر يريدون إطفاء نور الإسلام وهم يفعلون ذلك الآن مع العالمين أهل الخبس الذين, الذين يشوهون الإسلام وأهل الإسلام والذين يضربون في الإسلام كما يعني كما يصنعون الآن يريدون تشويش الخاطر والبال على فكر ضال لهم ذلك وحق لهم وواجب لكن أن يرتق الأمر إلى أن يكون الأصل تشويه الإسلام ذاته تشويه الإسلام نفسي التعميم في النقص على الطائف المتزمة هذا هذا ليس من فعل المخلصين هذا ليس من فعل الذين يريدون الله جلال فعلانه هذا فعل أهل العلمان والنفاق حاضر لو صمحت أشعره نعم عند الملمات تظهر السنن ومن يتمسك به لو في أسئلة تفضلوا